أعزائنا المستمعين إن الإسلام دين كامل لا نقص فيه فلا يحتاج لأي يكذب له في ترغيب أو ترهيب إذ ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي من الحث على الخير والطاعة الشيء الكثير ولكن يحصل أحيانا أن يكذب أحدهم عامدا على الدين ليحث على فعل حسن كقول البعض الذي لا يصلي في الدنيا غدا سيصلي على بلاط جهنم فهذا القول ليس له أساس من الصحة ولا ورد في القرآن ولا في الحديث ولم يقله أحد من علماء الدين فإنه من المعلوم أن الدنيا دار عمل أما الآخرة فهي دار جزاء فمن لم يؤدي الصلاة المفروضة عليه يستحق العذاب الشديد في الآخرة فليس في جهنم إلا العذاب على ما اقترفه الإنسان من خطايا فيتبين أن هذه المقولة وهي أن الذي لا يصلي في الدنيا غدا سيصلي على بلاط جهنم عبارة فاسدة وهناك مقالة فاسدة كفرية هي قول بعض الناس إن الشخص إذا خرج وهو جنب يطلع من تحت كل شعارة شيطان يلعنه فهذه المقالة كذلك ليس لها أصل في الشرع إذ ورد في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فانسل واغتسل ورجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس معناه لو قعدت معنا ولو كنت جنبا كان خيرا لك والجنابة لا تجعلك نجيسا وشهر عن الصحابي حنظلة ابن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة أنه لما خرج للجهاد وقتل كان جنبا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رأيت الملائكة يغسلونه فكيف يقول هؤلاء إن من خرج من بيته جنوبا ملعون فتبينوا هذا الغلط الشنيع رحمكم الله الرد على من يقول إن الله يهرب من الغرفة المتسخة أعزائنا المستمعين لقد حثنا الإسلام وحضنا على النظافة الجسدية لما فيها من حفظ للجسد وصون له وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الجسد والرائحة يفوح عرقه مسكا ورائحة طيبة ولكن وقع بعض الناس في الغلو والتفريط عندما أوقعوا أنفسهم في الكفر بدعوة تنظف والمحافظة على الجسد انتشر على بعض الألسنة عبارة فاسدة وهي أنه إذا كانت الغرفة متسخة الله يهرب منها إلى الغرفة النظيفة فهل هكذا نحث على نظافة منازلنا؟ لا والله إن هذا تشبيه لله بخلقه وهو كفر مخرج من الإسلام بل كان الأولى بقائل هذه المقولة الكفرية الشنيعة أن يقول حاثا على النظافة إن البيت النظيف يساعد الطائع على القيام بالعبادة دون أن يتأذى برائحة كريهة تشغله عن الخشوع والخوف من الله والخشية لله فتنبهوا رحمكم الله وأما الحديث الذي رواه الترمذي إن الله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة فمعناه كما ورد في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير نظافة الله كناية عن تنزيهه عن سمات الحوادث وتعاليه في ذاته عن كل نقص وحبه النظافة في غيره كناية عن خلوص العقيدة ونفي الشرك ومجانبة الأهواء، ثم نظافة القلب عن الغل والحقد والحسد وأمثالها، ثم نظافة المطعم والملبس عن الشبه والحرام. أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع. أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع. ديننا دين عظيم نوره فينا يسطع آه آه آه, آه إن ربك ليس بضوء يبهر الأنظار ليس روحا ليس جسدا يتلقى الأخطار إن ربك ليس بضوء يبهر الأوظار ليس روحا ليس جسدا يتلقى الأخطار فتأكد يا إنسان لا يشبهنا الرحمن فتأكد يا إنسان لا يشبهنا الرحمن وبهذا قد أخبرناها دين والقرآن أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع ديننا دين عظيم نوره فينا يصطع, آه آه آه يصطع ربنا المعبود بحق إنه متعال عن شريك أو عن ولد أو عن الأشكال ربنا المعبود بحق إنه متعال عن شريك أو عن ولد أو عن الأشكال لا يسكن قط أماكن لا يشبه مطلق كائن لا يسكن قط أماكن لا يشبه مطلق كائن لا يوصف بالحركات أو أن المولى ساكن أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع ديننا دين عظيم نوره فينا يسطى آه آه يسطى جاء رسل الله جميعا حقا بالإسلام كالمسيح وموسى الداعي رغم أفلوام جاء رسل الله جميعا حقا بالإسلام كالمسيح وموسى الداعي رغم أذى اللوام كل آمن بالله علم توحيد الله كل آمن بالله علم توحيد الله من آدم حتى أحمد فافهم يراك الله أيها المسلم اسمع تنزيه الله عن المكان إخوة الإيمان لقد جعل الله سبحانه وتعالى الكعبة المشرفة قبلة للمسلمين في صلاتهم يتوجه إليها المصلون في صلاتهم كما جعل السماء قبلة الدعاء يرفع الداعي يديه إليها راجيا نزول الرحمات والبركات وهذا ما كان عليه المسلمون وما زالوا إلا أناساً زاغوا وضلوا فظنوا من شدة جهلهم أن الناس يذهبون للحج لأن الله موجود في الكعبة والعياذ بالله وهذا من أشنع الجهل والكفر والضلال فقد أجمع أهل الحق على أن الله تعالى موجود بلا مكان لا يسكن الكعبة ولا السماء ولا يتحيز في أي مكان لأن التحيز في المكان من صفات المخلوق والصفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوق وكما قال سيدنا علي رضي الله عنه والذي هو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان أي أن الله موجود بلا مكان ثبتنا الله وإياكم على عقيدة التنزيه عقيدة لا إله إلا الله آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكاه آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكاه ما لله نظير سبحان الخلاق ويرى فهو بصير ليس له أحداق ما لله نظير سبحان الخلاق ويرى فهو بصير ليس له أحداق ليس له آثاق ليس له أركان أو شفة ولسان آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكان آمنا ليس له أشباه ومثيل ومكان لا تحويه سماء وجهات وحدود ليس له شركاء لا ليس بمولود لا تحويه سماء وجهات وحدود ليس له شركاء لا ليس بمولود ليس له أعضاء ليس بنور ضاء ربي ذو النعماء يفعل ما قد شاء آمنا بالله مولانا الرحمان ليس له اشبا ومثيل ومكان آمنا ومثيله مكان ليس له أشباه ومثيله مكان ليس له أشباه ومثيله مكان الرضا بالكفر كفر أحبابنا الكرام إن أعظم نعمة ينعم بها الله على عبده أن يرزقه الإيمان فلا نعمة تفوق نعمة الإيمان وهي النعمة التي من أوتيها وثبت عليها وختم له بها فقد ربح الدنيا والآخرة ومن خسر نعمة الإيمان خسر الدنيا والآخرة لذا أوجب الله تعالى الثبات على الإسلام حتى الممات فقال في محكم القرآن الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي ثبت على الإسلام حتى يأتيك الموت فالإسلام دين كريم ونعمة كبيرة والدخول في الإسلام يسير بسيط وهو النطق بالشهادتين مع الاعتقاد بمعناهما الصحيح فإذا أتان آت وطلب منا تعليمه كيفية الدخول في الإسلام فنأمره فورا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن كان يعرف معنى الشهادتين وإلا نعلمه معناهما ثم نطلب منه النطق بهما فلا يجوز تركه بلا إسلام لحظة واحدة كأن له اذهب واغتسل ثم تعال وتشهد فهذا رضا ببقائه كافرا والرضا بالكفر كفر والعياذ بالله تعالى ثم إن بعض أهل الجهل يقولون إن الذي أراد الدخول في الإسلام لا يقبل إسلامه إلا بعد أربعين يوما والعياذ بالله تعالى من هذا الضلال المبين فهذا لم ينص عليه القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أهل الإسلام بل إن علماء الإسلام نصوا بأن الخطيب لو كان يخطب الجمعة وأتاه شخص يريد الدخول في الإسلام فإنه يقطع خطبته ويعلمه الدخول في الإسلام بالشهادتين فمن أين لهؤلاء الجهلة بأن يقول إن إسلام الشخص لا يقبل إلا بعد أربعين يوما فتبينوا رحمكم الله وأكرمكم سبحان الله له الحمد ولا إله إلا الله البر الفرد سبحان الله له الحمد ولا إله إلا الله البر الفرد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 الحمد لله الاكرم حمد لله المنعم حمد لله الارحمي حمد لله العليم حمد لله سبحان الله له الحمد ولا اله الا الله البر الفرد سبحان الله له الحمد ولا اله الا الله البر الفرد لا إله إلا الله ليس له مكان لا إله إلا الله لا يشبه إنسان لا إله إلا الله جل عن الأركان لا إله إلا الله قيوم ديان لا إله إلا الله سبحان الله له الحمد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 سبحان الله،, سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عدم تنجس الكبيس بيد الحائض أعزاءنا شاع بين كثير من العوام الذين لم يتعلموا أحكام دين الله تعالى أن المرأة إذا كانت في حالة الحيض فإنها ممنوعة من لمس الطعام والكبيس ولمس الشراشف بل ويظنون أن كل ما تلمسه يتنجس وهذا خلاف الحق بل هذا ما عليه يهود السامرة وهذا معلوم في عقيدتهم الفاسدة أما في شرع الله تعالى فإن المرأة لو كانت في حالة الحيض فإنه يجوز لها أن تصنع الطعام وأن تمس الكبيس وما شابه ذلك والدليل ما رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستلقي في المسجد ويدلي رأسه لعائشة رضي الله عنها وهي حائض في بيتها الملاصق للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة فتسرح له شعره الشريف فلو كانت الحائض تنجس ما تلمسه وتباشره بيدها ما كان النبي يقبل أن تفعل معه ذلك فتبينوا رحمكم الله تعالى ولا تصدقوا أن الحائض تنجس ما تلمسه والله تعالى أعلم وأحكم توجد أفعال وكلام وقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام توجد أفعال وكلام وقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام والكفر ثلاثة أقسام فعل وما تقدوا وكلام والكفر ثلاثة أقسام فعل وما تقدوا وكلام كعاقيدة أن الرحمن يوصف بقعود وقيام حاشا لله المنان أي تحيزك الأجسام أي تحيزك الأجسام حاشا لله المنان أي تحيزك الأجسام توجد أفعال وكلام وقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام والقسم الثاني الأفعال مثل سجود للأصنام والقسم الثاني الأفعال مثل سجود للأصنام واستخفاف واستنزاء بشعائر الدين لعلم أو كدوص على القرآن واسم المولاذ الإكرام واسم المولاذ الإكرام أو كدوص على القرآن واسم المولاذ الإكرام توجد أفعال وكلام وعقالد ضب Dul Islam, faliyuhzhr minha duman, falkufur ashadul athan, walthalith qismul akwal, kalmu sthezi bil Islam. Walthalith qismul akwal, kalmu sthezi bil أو بصلاة أو بصيام، وما سبت ربي كفر جمل وضلال وظلام جمل وضلال وظلام وما سبت ربي كفر جهل وضلال وظلام توجد أفعال وكلام. وعقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام والكافر فليتشهد كي يدخل دين الإسلام والكافر فليتشهد كي يدخل دين الإسلام معنيتي ألا يرجع للردة طول الأيام فعلى الإسلام أمتنا يا مولانا يا علم يا مولانا يا علم فعلى الإسلام أمتنا يا مولانا يا عالم توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام فليحذر منها دوما فالكفر أشد الآثام توجد أفعال وكلام وعقائد ضد الإسلام فَلْيُحْذَرُ مِنْ هَذَا دَوْمًا فَالْكُفْرُ أَشَدُّ الْآثَامِ فَالْكُفْرُ أَشَدُّ الْآثَامِ فَالْكُفْرُ أَشَدُّ الْآثَامِ